انظر إلى الصور وقرأ الكلمات ثم اكتبها طالب طالبة معلم معلمة طبيب طبيبة باب نافذة صف مدرسة قلم ممحا دفتر حقيبة مدرس مدرسة